ايها الساده نستمع واياكم الان الى تلاوه عطره من القران الكريم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا ما تيسر له من سورتي النبأ والانفطار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ وَالنَّائِمُونَ مَكْمُثُ بَطَرٍ جَالِ مَذَلَّةٍ لِبَاسُ وَجَاءَ والبناين فانكم تسبا سيد أَمْ ذَنَنَا مِنَ الْمُصِيرَاتِ alan <laughs> ಕು <occupy classroom liksomality> in <laughs> la bis I yeah. don't وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا وَيَقُولُ الْكَ نكونت <تصفيق> ترى إِذَا الْكَوَاكِبُ Yeah One man. ಒನ್ ಮ್ಯಾನ್